يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم نرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون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 ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صموا بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق.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 ولو شَاءَ اللَّهُ لَذَابَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبِصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وإن على عبدنا فاتوا بسورة من مثله فاتوا بسورة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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما, أمر الله ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالآن وكنتم أمواتا ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى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 قالوا سبحانك لا علم لنا لِتَجْرِيَ ما علمتنا بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا العليم الحكيم قال يا آدم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ لَكُمْ إني أعلم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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين ا الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الخاشعين الَّذِينَ يظنون أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ امتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذ نجيناكم مِنْ آلِ فرعون يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ من نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من ربكم عَظِيمٌ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ أعذنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده من بعده وأنتم ظالمون ثم عفنا بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أن فسكن باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى باريكم فقتلو أنفسكم ذلكم ذلك خير, ذلك خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لا حتى نرى الله جهره، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تضرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا, فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء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 ادعُ لنا ربك يخرج لنا من ماء تبت العرض من بقلها وقثائها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذلة وَالْمَسْكَنَةُ وباءوا بغضب من الله ذلك بِأَنَّهُمْ كانوا يكفرون بِآيَاتِ الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الذين امنوا والذين هادوا والنصارى الصادقين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور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 الله لمهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض تثير الأرض على تسقي الحرث مسلمه لا شيئة فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا والله مُخْرِجُنَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فقل اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ بعد ذلك فهي كالحجاره فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبق من خشيه الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عما تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يؤمنوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يحرفونه ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا الى بعضهم إلى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون او لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم امم علمون الكتاب إلا أمانة، إلا أمانة، وإنهم يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به, ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل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 إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وأقيموا الصلاة, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ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 ويوم الْقِيَامَةِ يردون إلى أَشَدِّ العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد جاءتنا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ بِمَا لَا تَهْوَى استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب صدقوا لما معهم وكانوا من, قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلاعت الله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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يعمركم به إيمانكم إن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 صدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء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 قال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بيننا الايات لقوم ينقنون سَنَّكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تتبع مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتبعت بَعْدَ الَّذِي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 يا بني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تنفعها شَفَاعَةٌ ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً للناس وَأَمْنَهُ وَاتَّخِذُوا من مقام إِبْرَاهِيمَ مصلى وعهدنا مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين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 انك انت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم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 ووصى بها إبراهيم بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ويعقوب يا بني إِنَّ اللَّهَ الله لَكُمُ لكم إِنَّ اللَّهَ تموتن لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا شهداء مُسْلِمُونَ حضر كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ اذ قَالَ لبنيه ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا ولكم كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل من ت إبراهيم حليفه وما كان من المشركين قل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 قد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون قل اتحان وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَعَقْوَبَ والأسباط, وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُدًى أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَأَتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ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 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواء من بعد ما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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نعمتي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يتلو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ويزكيكم عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ ويعلمكم الْكِتَابَ والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ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 وأولئك هم المهتدون إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن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 تَمُونُوا وَأَصْلِحُوا وَبَيِّنُوا فَأُولَئِكَ تُوبَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ والناس أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع, بما ينفع الناس ما أنزل الله من السماء, من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله دين يبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب إذ تبرع الذين التبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كره فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعر 117. وما هم بخارجين من النار 118. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو شَاءَ وَأَنْتَ قُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صموا بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم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 قليلا أولئك ما, يأكلون أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 119. أولئك الذين اشتروا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 والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء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 ولكم في القصاص حياتياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية, إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فَمَن بَدَّلَهُ بعد مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ فمن خاف من موسى جنافا أو إثم فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها اين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم, كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فَعِدَّةٌ مِنْ من أيام وَعَلَى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم, فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من, الخيط الأسود من الفجر ثم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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس تتاكلوا فريقا من اموال الناس باثم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل اله قل هي مواقيت للناس والحج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 ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محله فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًا مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر, فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه, وسبعة اذا رجعتم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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله, فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال فَإِذَا أَفَضْنَا النَّاسَ وَاسْتَغْفِرُوا الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذكرا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا وما له في الاخره من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ, ومن تأخر فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَن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 خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، فإن زلتم من بعد ما جاءت قل بينات فاعلموا، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، هل يوم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 فإن الله, فَإِنَّ الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمَنُوا والذين اتقوا فوقهم يوم الْقِيَامَةِ والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس نت واحدة فبعث الله النبئين فبعث الله النبئين وبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات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 وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزال يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب يَاهْدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, أولئك يرجون رحمة الله والله غفور يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ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 في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإنت تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لاعنتكم، إن الله عزيز حكيم ولا ت يُحِلُّ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْنَ وَلَا أَمَةَ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَلَا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 وإن عزموا الطلاق فَإِنَّ الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثَلَاثَةَ قرؤ ولا يحل لهن أَن يكتمن ما خلق الله في أَرْحَامِهِنَّ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 الطلاق مرتان، فامساكوا بمعروف أو تسريحوا بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا من آتيتم شيئا إلا أن يخافا ثم ألا حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما في ما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدواها ومن يتعد حدود الله فأولئك 129. فلا تحل له من بعد حتى تنكح, حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن, يتراجع إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقومه يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن بمعروف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 الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا, إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان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 واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهم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 من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن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 متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن, لهن فريضة فنصف ما فردتم إلا أن يعفون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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من, فئة كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أنصرنا أقدامنا على القوم الكافرين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 وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعد, من بعد, ما, جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم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 يأتي يوم لا بيع فيه، لا بيع فيه ولا خلت ولا شفاع، والكافرون هم الظالمون. Allah لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا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 تراها في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقاء لن في لها، والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور.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 فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال, قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها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 ثم دعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون فِي في سبيل الله كمثل حبه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل صبلا في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين يؤمنون أموالهم في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما فقوا منا ولا أذل، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوفهم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 ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه, فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت, فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أَحَدُكُمْ أن تكون له جَنَّةٌ من نخيل من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه وله ذرية ضعفاء فاصابها ايصار فاصابها اعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست باخذه ولست باخذه الله 116. وعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 118. يؤتي الحكمة من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 وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها, وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف, فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولا أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عثيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة، وأتوا الزكاة لهم أجورهم عند ربهم، ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وذروا ما بقي من الربا.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 فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع, أو لا يستطيع ان يمل فليم هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون ممن ترضون من الشهداء أن تضل, إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل ذَلِكُمْ اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أَلَّا تَكْتُبُوهَا تكتبوها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 السفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا